من طرف ثالث طب بس بتاعي مش عايز أشرب حاجة. عايز بس يا موني. تقولي سبب واحد بس سبب واحد يقنعني ما ينفعش أعمل حملة أعلانات السمنة دي بصراحه انت كنت تنفعي زمان ايام ما كانت ملامحك مصريه وشرقيه قوي ايام ما كانت عينيكي سوده العدسات يا سيدي شعرك ما كان زي الأبنوس. يا وهعمل لك جديد <تصفيق> هتعملي نيولوك بلدي يعني إيه؟ يعني أنا كنت بلدي حسن، حسن، انت يا حسن يا بتاع الريشا ايه، ايه، ما تنامشي وتسبني حاجة الوحيدة اللي ممكن، اللي ممكن تؤثر على لعب كرة الريشا اللي ما ينامش كويس اه ده وقت ريشا يا بني آدم ما هي دي ميست الريشا بقى، انها هتتلعب في أي وقت اوه، حسن، بليز بقى، ما تنامشي وتسبني خلاص، نام انت كمان وتبقى نظريه صح صح لا طبعا مش صح ومش نظرية ليه بقى؟ لإني مش زيك وعمري ما كنت زيك بنامت اي حته وتحت اي ظروف وبعدين انا لازم انام في سريري وفي تكييفي وجنب التادي بار بتاعتي خلاص روح انام في صريريك وسبيني انا رايح شوية ولما اصحى نبقى نفكر بقى في, في حياتك الشخصية يا دمك كتيل قوي عارف وقلت هالي كتير ويريت تدوري على حاجة تانية غير دمي عشان دم التقيل ده لو فار وسخن ببقى انسان تاني خالص ببقى وحش يا دم فار واجف ف آه من هناك يا عم هناك مين يا عم هناك مين وقعت قلبي سيدنا في حل سيدنا خلينا رايح جدتي شوية انت هتنام تاني عاوزاني اعمل ان شاء الله يا برودك يا اخي واحد واقف في ظهرك وبيقول لك من هناك ومن عالم اللي في ايده ممكن يضربنا بيه ايه انتو ايه طرش بقول لكم من هناك يا عم احنا في صحرا يعني هناك زي هنا مفيش فرق ايه صح صح طب انتم مين يعني بتعملوا ايه في الصحراء في وقت زي ده يعني هو انت حارس السحرة دي ولا ايه اسكت ساكت وارفع يدك وانت بتكلمني <تصفيق> يا ريت وكان ينفع كنت رفعتاه انت بتعصى اوامري بقول لك ارفع يدك وانت بتكلمني يا مامي كان يوم اسود يوم ما شفتك انت اتعددت عليا منين قلت ارفع يدك وارفع يدك انت كمان هو البعيد اعمى ولا ما بيشوفش ولا ايه الحكايه بالظبط لا يا خفيف نظري زي الصقر وشايف كرازك انت وهي من ساعة مترميت ام العربية في السكه دي وكنت فين حضرتك هنا تاني حيقول لي هناك هناك فين بس يا بلدينا ماهو هنا وهناك, وهناك وهناك وهنا كلهم هنا في هنا في هنا كلهم واحد وحضرتك شايف اننا مربوطين ليه شايفاني كفيفا ليه يا مفتح انت يا أسد الصحراء انت ايه تتملس عليا؟ وانا اقدر بعضو وبعد ما فككو تسيبنا بقى نروح اللي حالسة تعرف يا حسن انه باين عليه انه ابن بلد وشههم وجدع موت؟ اممال طبعاً طبعاً بيبانوا, بيبانوا من عليهم بيبانوا. الناس اللي, اللي عندهم شهامة دول بيبانوا ورينا شهامتك بقى يا بلدينا <تصفيق> <تصفيق> ما أصلش ورينا زور حضرتك هي تقصد يعني ان حضرتك تفكنا ولا معاقزة وتورينا جدعنتك ايو ايو وجدعمت دي هتفيدكم بايه؟ <تصفيق> لا ولا حاجة والله لا ولا حاجة اقولك على حاجة امشي من هنا خالص سيبنا في حالنا ماينفعش ماينفعش يا خفيفة شوف اتنين موحلين في الوحله دي واسيبهم مرميينك ده قدام عيني <تصفيق> يا إله إلا الله يا إله إلا الله طب ما ديك من الصبح يلا بقى فك ابوس رجلك يلا يلا بسرعه زوبا زمانها وصلت لاخر الفيلم العربي فيلم ايه بس يا عسليه وايه اللي جاب سيره زوبا دلوقت اديني تراك الاول يا سناء افكك وبعدين نكمل كلام وعملت ايه في الكلاب يا عسليه هاو عليك يا لهوي تاني كلاب وهوهو يابا لا دي شغلتي انا بقى بين وبينك مفيش اسهل على حرامي من الكلاب ايه سميتهم عسليه ما يسمش كلب عسليه صاحب الكلب ويروقوا ويستاذنوا في الدخول يا ايدي مش قادره احراجها يا سناء ايه ملك يابو الظاهر اني يا يلا هو يامصابتي ابويا تشل بهدلني مرمطني انتي ايه حكايتك بالظبط يا بنت انتي انتي مش حكيتي الحكايه دي عشرين مره ولو طول تحكيها ألف مره هحكيها واحنا بقى مش عاوزين نسمع بلغ البوليس يا اسامه سوانا ما ارد على الموبايل ألو في ايه يا عسامة وإيه البلاوة اللي تتحدف علينا دي <تصفيق> ايوة يا زوبة انا عندي كله تمام وإحنا هادلوقتي في العربية مستنيينك وانا عندي كله تمام سواني واكون عندك طب افوتكم بعافية بقى تعالي هنا انت مش هتمشي من هنا قلت لك بلغ البوليس يا عسامة وانا هعمل ده حالا لو اتحركت من مكانك هفجر الموبايل ده فيه فيه وشيلة قنابل كمان الحين يا هودا دي عملية كبيرة قوي حب من طرف تاني وقف عندك التوهية يا إلهه إلا الله يا عم ما انتوقفت هنا قبل كده ساعة بحالها وعرفت حكايتي أنا ونوهن أيوة أيوة صح صح بالأمر كمان إحنا لسعدنا عليك والدمع كده تنزل من عينيك أيوة صح ومدام ساعدنا عليك والدمعه كانت هتفر من عينيك يبقى تسيبنا بقى نروح لحال سبنا وتصدق ان انت ربنا هيكرمك هيكرمك قوي ان شاء الله وانا بابا غني قوي ويعني ايه يعني اكيد هيديك مكافأة كبيره قوي على انقاذ حياه بنته رشوه يعني يا عم دي ما اسمهاش رشوه اسمها مكافأة ومين قال لك ان انا باخد رشاوي ولا مكافئات على شغلي انا شغل وظيفتي بتحتم علي ان اخدم وبدون مقابل. وحضرتك بتشتغل ايه؟ انا في خدمة الشعب كل الشعب افهم من كده ايوه حد يسمعك وانت بتقولها. يا عم احنا في صحرا مين بس اللي حيسمعني؟ ايوه صح انت بوليس وليه الشرف انا مخبر وطي صوتك لحد يسمعك يا عم احنا في صحرا نظرية برضه معايا عناب عناب يا عمي اسمي حسن عناب هات من الاخر يا عنبه عناب عناب عنب برقؤه بقولك هات من الاخر وقول عاوز كام انجز عشان الكارت بتاعي هيخلص بتفكر في حضرتك طمعت عاوز تزود المبلغ عاوز كام كام ايه بس يا عم كام ايه اسمعني بس عاوز كام فديه البنتي فديه ايه بس اسمعني انت مش خطفت بنتي وبتكلمني دلوقتي تطلب الفدية انا انا خضرت منتك حضرتك المخطوفة تم التخطف على اجازي التحفظ عليها يا عم انت كمان بتقول ايه هات الزفت الموبايل لا الموبايل ده بتاعي والكارت اللي فيه كارت ايه انا انت هتفضلوا تتخنوا والكارت هيخلص انهاري شوية دول عصابة قالوا هات هات هات انا لازم افهم بنفسي نوها نوها يا نوها كلمني انا انا لازم افهم اسمع انت اللي لازم تفهم إذا كنت عصباجي أنا مجرم ومسجل خطر كمان وصحيفة سواب إيسودة وإذا كنته هتتحفظه على بنتي تبقوا فتحته على نفسك وباب جهنم يا أستاذ أسامة يا أسامة بيه اللي كلم حضرتك ده مخبر بوليس يعني هبتقولك يا بتاع العينة بنته إن حامد وبنته سناء تحت ايدي وإذا حد فيكو أزاهة أنا بقى هعلق حامد وبنته سناء من رجلهم في الساق وهطلق عليه بالكلاب طب انا عندي حل خد بنتك تكلمك من الساعة واتفهمك طالما انت راجل كبير ومش عايش تفهم ألو ألو بابا بابا الخط تلطع <تصفيق> مش عيب عايب لي <تقولي> كده برضو <تصفيق> تعيش يا معلم عسليه بس مش عارف انت تعب نفسك ليه شوفي عم حامد بصراحة يعني انا عملت كده عشان انا لمؤخزم استجدع الوادي اللي اسمه حسن عناب ده واني يا أخي قاني ليه مش مستجدعه لا واد مجدع بجد وهو انت عرفته يا معلم عسلي في بيت خالتك ولا مواغزة الله ده احنا قرايب بقى خالتي قاني فيه فرحانة ولا سعدة ولا ممدوحه <تصفيق> لا حلوه ما هو بيت خالتك لا يعني الاسم ده في لغتنا احنا سواب قلا قوليلي بقى هو حسن اللي بتتكلموا عنه ده يبقى خطيبك كان كان خطيبي كان كل حاجة ليا في الدنيا وإيه اللي حصل طفش طفش ياختي طفش طفش مع واحدة خطفت رجاله. هي مين دي يا سناء وانا خليها لك تنسى اليوم اللي تولدت فيه بنت الرجل اللي كان حبسنا في بيته. اللي اسمه أسامة بيه بيه طول بعرضه شنبه بقد كده في وشه زي المقشه قالوا ايه اسمه أسامة هربو هربو نيابه كلابه هيربه مساء الخير يا عمي عم الدبب انت كمان عاوز ايه انت كمان عاوز نهى يا عمي نهى نهى اتخاطفت يا حبيبي يا نهر اسود اللي خطفها يا عمي الواب بتاع الريشه حسن عينب حسن زفت الطين طيب عمي سلام يا عمي سلام ايه انت كمان تعالى هنا انت مش بتحب نهى طبعا يا عمي بحبها وبموت فيها كمان خلاص هاتلي بنتي باي شكل وباي ثمن واوعدك هجوزها لك